أعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم بينهم الذين آلموا وعملوا تاون و کذب أبينا جون في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقن لهم الله رزق حسنا. وَإِنَّ اللَّهَ vu phải xin này lu về والذين آجوا في سبيل الله قم مقتلو أو ماتوا لا يرزقن لهم ما فَإِنَّ اللَّهَ هَالِكٌ وَخَانِرٌ عَذِيبٌ لَن وَإِنَّ الله على العليم الملك يومئذ لله كم بينهم <تصفيق> الملك يومئذ إذن لله كم بينهم فالذين آمدوا وآمنوا Amen. Uh huh? أَلَمْ تَرَ أَنَّ مَوْعِدًا قَرُبَ لِمَا فِيمَا فِي الْأَرْضِ القلب كتجري في البحر ربي امري ويوم سكت اَغَثْ لَكُمْ مَا فِي لَوْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ صَارَ لَكُمْ مَا فِي لَوْ وَيَرْفُ الْكَتِيرِ فِي الْبَحْرِ I'm the يا لنا من سكنوا قلنا في طال عنا بعون نسابيل امر ودعوا وتعو إلى ربك إنك كل <تصفيق> أولتي كل أمة جعلنا الأمر وتعو إلى ربك. إنك ذالا